فمن نكث إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله, ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أوفى عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا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 وَكَفَّ أَيْدِيَا النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 ببطن مكة من بعد أن اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم آت تطؤوهم. تطؤوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء.